رَطَنَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَإِرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَذَّالِّنِ أَمْ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أرسل إلينا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي إليكم وإلى وإلهنا وإلهنا وإلهنا كذلك أرسلنا إليك الكتاب فالذين آتينا غور الكتاب يؤمنون به وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ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 قالون وقالوا لو نزل عليه آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإِن وعليك الكتاب يتنا عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم القاسرون ويستعدلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتين هم بعتدو وهم لا يشعرون يستعجلون لك بالعذاب وإن جن محيطة بالكافرين يوم يأشرهم العذاب من فَإِذَا الرُّجُلُ يَمْيَأُ وَيَقُولُ تعملون يا عبادي الذين يَا وَبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْأَرْضَ وَاسِعَةٌ فَإِنَّمَا يَسَّعُ ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبعوا أنهم من الجنة غرفا لنبعوا أنهم من الجنة غرف تجري تحت لِئَمَّا يَغُرُّ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ طَغَوْا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَاأَنَّهُ ذِئْبٌ لَّا تَحْمِلُ رِفْقَةً اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفتون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن تُلِي شَيْءَ عَلِيمٌ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البذل إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن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 أليس في جهنم متوى وللكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع